إلا يحم ل الرحوي قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْلٌ وَقَدَ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَتْكُمْ شَيْئًا ला स ल Bələm I live on po oh.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 yeah نَلَ الْغَفَنْ ثَبَتَ ذِي مَكَانٍ خَوْفِيَ فَأَجَأَ النَّقَافَ إِلَى جِلّ النَّقْلَةِ فنادى من تحتها ألا تعذني قد جاء və iləngi bəgir nə ما تر إن من البشر أهداً جاراً <تصفيق> إلينا <تصفيق> back وابن ام ديو دي ولم يجعني اختلف الأحزاب من بينهم فويل للهين كفروا من sembleًا muنا للذ om போങන්න ba قادني من العذم ما لن ينسيك فاطمه دبي نهى go oh. Yes, sir.